Thank、uh、you. -huh. موسوعه النابلسي للعلوم ي ك م م ف ق ن ا ل ل ه من ق ب ل و م ي ه قبل ما فرطتم في يوسف فلن أ ب ر ح ا ل أ ر ض حتى ي أ ذ ن لي أ ب ي حتى يأذنني أبي أ و يحكم الله لي وهو خير حكيم ا ارجعوا إ ل ى أ ب ي ك م فقولوا, فقولوا يا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ي ا ف ي و ا س أ ل ا ل ق ر ي ة التي كنا ي ف ه ا م و س ف ي ه النابلسي وإنا ص ا د ق و ق ل ل ل ع ل ك م أ م ر الاسلاميه فصر أن يأتيني ع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 you <laughs> ق ا ل و ا ع ل ي ه ق ا ل و ا يا أ ي للعلوم ا ل ا س ن ا و أ ه ل ك إنه موسوعه ا ل ن ا ب ل ن ا ل ل ه ل ا و ض ا ل أ ج ر ا م ح ي ن موسوعه ا ل ن ا ب ل ي س ق ا ل أ ب و ه م إني ل ا س ل ا م ي ه ل م ا أ ن ج ا ء البشير القاه على وجهه, وجهه فارتد بصيرا قال أ ل م اقل لكم إ ن ي اعلم من الله قال ألم ل موسوعه م النابلسي ل و ا يا أ ا ت غ ف للعلوم ن ب الاسلاميه إ و ف أستغفر ر ب إ ن أ خ ر ج ن ي من ا ل س ج ن و ر د ا ت